على الباب الثالث في الإعراب لأنه كما علمنا قد قسم كتابه إلى ثلاثة أبواب الباب الأول في العامل والباب الثاني في المعمول والباب الثالث في الاعراب وقد تعهد في بداية كتابه أن يذكر مئة شيء لا بد لطالب الإعراب من معرفتها فذكر. ستين عاملا ثم ذكر ثلاثين معمولا في الباب الثاني ثم في هذا الباب نص على عشرة أنواع إعراب وهذا الكلام عندما تقول الإعراب عشرة أنواع أنت تصطدم بحقيقة مرت عليك في كتب أخرى وستمر عليك في كتب أخرى يقول الإعراب أربعة أنواع رفع ونصب وجر وجزم طيب هذه أنواع الإعراب كيف يقول المصنف في هذا الكتاب أنواع الإعراب عشرة من أين أتت الستة؟ المتبقية. المتبقيه نقول الإعراب طبعا الإعراب في اللغة البيان البيان أعرض عما في نفسه يعني أبان عما في نفسه وأعرض الطفل في منطقه يعني أبان في منطقه وأما في الاصطلاح فالتعريف الاصطلاحي هو الذي ينبني عليه عدد انواع الإعراب لأن العلماء اختلفوا في الإعراب على مذهبين منهم من قال الإعراب أثر لفظي، ومنهم من قال الإعراب أثر معنوي يدل عليه بلفظ الفضه الضمه او الفتحه او الكسره او ما ينوب عنهما اصل لو ادينا فمن قال الاعراب اثر اللفظ فالضمه عنده هي الرفع هي الاعراب والفتحه عنده هي الاعراب والكسره عنده هي الاعراب والسكون عنده هو الاعراب وكذلك ما ينوب ما ينوب عن هذه الحركات الاصليه فالواو في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم إعراب والياء في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم وفي المثنى إعراب فاذا الذي قال إن الإعراب أمر لفظي أو أثر لفظي عد كل الحركات والحروف النائلة. التي نعرف نحن أنها علامات على الإعراب وليست إعراب هذا ما نعرفه نقول علامة رفعه الضمة مرفوع علامة رفعه الضمة منصوب علامة نصبه الفتحة فما نعرفه نحن بأنه علامات إعراب هو الإعراب نفسه عند المصنف فالفاعل مرفوع والرفع هو الضمة والمفعول منصوب والنصب هو الفتحة والمثنى مرفوع والرفع هو الألف وجمع المذكر السالم مرفوع والرفع هو الواو وهكذا فالتقسيم إذن العشرة أنواع جاءت من هذا المذهب الذي يقول إن الإعراب اثر لفظي هو الضمة أو الفتحة أو الكسرة ولذلك عندما عرف الإعراب أصحاب هذا المذهب الذين يقولون إن الإعراب أمر لفظي أو أثر لفظي والمصنف جار عليه اختار هذا المذهب قالوا في تعريف الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجربه العامل في آخر الكلمة أثر ظاهر يعني يرى بالعين ويظهر أثره في النطق أو مقدر يعني في سيأتي في آخر هذا الباب الإعراب التقديري إذا كان آخر الكلمة ألف أو واو أو ياء أو اتصلت بها ياء المتكلم هنا يصبح الإعراب تقديرها فإذا الإعراب عند هؤلاء أثر ظاهر أو مقدر أجلبه العامل في آخر الكلمة أو يقولون في تعريفه شيء الإعراب شيء يأتي به العامل أو يأتي من العامل يختلف آخر المعرب لفظا وتقديرا شيء يأتي به العامل يعني جاء زيد الإعراب هو الضمة جاء بها العامل رأيت زيدا الإعراب هو الفتحة جاء بها العامل مررت بزيد الإعراب هو الكسر جاء بها العامل الذي هو الباء فهؤلاء يقولون الإعراب أثر لفظي وليس معنوي وبالتالي ما نقول عنه نحن علامات إعراب وما تعلمناه على أنه علامات إعراب هو نفسه الإعراب عند أصحاب هذا المذهب ماشي شيخ. نعم. المذهب الثاني يقول الإعراب ليس أمرا لفظيا الإعراب ليس أمرا لفظيا بل أمر معنوي واللفظ دليل عليه مم. بناء على هذا المذهب الإعراب أربعة أنواع فقط رفع مم. ونصب وجر وجزم هذا الذي يقول إن الإعراب أمر معنوي مم. الرفع علامته الضمة أو ما ينوب عنها من ألف أو واو والنصب علامته الفتحة أو ما ينوب عنها من ألف أو ياء أو كسرة والجر علامته الكسرة وما ينوب عنها من ياء أو كسرة ماشي؟ والجزم علامته السكون أو ما ينوب عنها من حذف حرف ااا أو حذف الآخر نعم. حذف حرف الإعراب أو حرف حذف حرف الآخر فهؤلاء عندهم الإعراب أمر معنوي والحركات وما ينوب عنها من حروف إعرابية دليل عليه وليست هي يعني من تقصير مشاخ الضمة إنه ينوب عنها الألف والواو وثلاث أشياء أي نعم الفت... النصب فتحة من, من الالف من ايوه من الألف والكسرة والياء والكسره فتحه والالف النصب النصب فتحه الف في كسره سبع اشياء أي أيوة ايوه الكسر يروم عنها الياء والفتحه الياء والفتحة والحذف الكسر ايه الحذف الحذف ايه أنا خلاص اتصت صارت تسعه اشياء والحذف الذي هو ثلاث أرواح حذف سكون حرف حذف حذف حركة أو حذف حرف أو حذف آخر صار عشرة عشر عشرة الحذف كله يجعلونه نوع واحد سواء كان حذف حركة أو حذف حرف أو حذف الآخر هذه أقسام للحذف فعشرة على مذهب من يقول الإعراب هو هذه الحروف والحركات أربعة على مذهب من يقول الإعراب أمر معنوي وهذه الحروف والحركات دليل عليه ولذلك الذين يقولون الإعراب أمر معنوي يقولون الإعراب هو الرفع والضم دليل عليه والإعراب هو النصب والفتحة وما ينوب عنها دليل عليه والإعراب هو الجر والكسر وما ينوب عليها دليل عليه والإعراب هو الجزم وما ينوب عنه من حذف آخر أو حذف نون إعراب دليل عليه وبالتالي عندما يقول الإعراب أمر معنوي الإعراب شيء والحركات الإعرابية شيء آخر ماشي؟ نعم. الإعراب مدلول عليه والحركات الإعرابية دال نعم. ولا بد أن يكون الدال غير المدلول ومن قال الإعراب أمر لفظي يقول الإعراب هو نفس الحركات والحروف الإعرابية. نعم. نعم. طبعا الذين قالوا الإعراب أمر معنوي عرفوه كالتالي قالوا هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف هذا هو الإعراض يعني الضمة يؤتى بها لتدلنا على أثر العامل وليست هي الأثر أقول جاء زيد العامل أثر في زيد الرفع على الفاعلية الضمة دليل على هذا الرفع على الفاعلية ما رأيت زيداً العامل أثر في زيد النصب على المفعولية الفتح جاء بها لتدل على هذا الأثر الذي أحدثه العامل. مررت بزيد الكسرة العامل أثر الجر والكسر بها جاء بها دليلا على ذلك الأثر الذي هو انجرار العامل المعمول بحرف الجر ولم يقم زيداً يقم السكون. الإعراب هو الجزم والسكون جاء به ليكون دليلا على اثر العامل في المعمول وهو أنجزاب فهؤلاء قالوا الإعراب هو ما جاء به ليدل على الأثر الإعرابي والتالي الإعراب ليس أمر لفظيا بل أمر معنوي الألفاظ دليل عليه الألفاظ هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون أو ما ينوب عنها دليل عليه والبعض يعرفه ويقول هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه تغيير أواخر الكلم التغيير أمر معنوي التغيير أمر معنوي ويدل عليه بالألفاظ التي هي حركات الإعراب وحروف الإعراب ماشي؟ ماشي إذن بناء على هذين المذهبين من قال الإعراب أمر معنوي فيخلص إلى أن أنواع الإعراب أربعة والحروف والحركات دليل على هذه الأنواع الاربعه ومن قال إن الإعراب أمر لفظي فهو يقول الحركات والحروف هي الإعراب وليس الدليلا عليه وهي عشرة وبالتالي مم. الإعراب عشرة أنواعها والمصنف جار على هذا المذهب ولذلك قاله الباب الثالث يجتمع على عشر أنواع من الإعراب قال وهو الإعراب مم. حركة أو حرف أو حذف الحركة عبارة عن الضمة أو الفتحة أو الكسرة مم. والحرف الواو أو الألف أو الياء لا يوجد غير أو النون لا يوجد غير هذه الأربعة والحذف هو حذف السكون حذف الحركة أو حذف الآخر أو حذف نون الإعراض فاضحة؟ لا والحركة طبعا بدأ بالحركة لأنها الأصل في الإعراض لأن المعاني تكون خفية ويؤتى بالحركات لتدل على المعاني فالضم دليل على الفاعلية والفتح دليل على المفعولية وبالتالي الحركات هي الأصل لأنها وضعت لهذا الغرض والحروف تأتي نائبه عن الحركات عندما يتعذر مجيء حركة يلجأ إلى الحرف فالحركة هي الأصل والحرف نائب عن الحركة في الاعراب الحركة ثلاثة ضمة وفتحة وكسرة طبعا من أين جاءت هذه التسمية عرفنا الضمة من ضم الشفتين الفتحة من فتح الفكين، الكسرة من كسار الفك الأسفل عند النطق بها وثبات الفك الأعلى. تون أو دو دا دي. تكملة التنونات التنونحة. دو ضممت شافتهيك. دا تفتح الفك الأعلى والأسفل. دي تحرك الفك الأسفل فقط. مم. اذا والحروف اربعه اذا الحركات ثلاثه نعم. والحروف اربعه نعم. واو والف, وألف وياء ويا ونون نعم الواو في الاسماء الخمسه وفي جمع المذكر السالم الألف الالف في المثنى علامه الرفع وفي الاسماء الخمسه علامه النصب نعم الياء في المثنى وفي جمع المذكرة السالم وفي الأسماء الخمسة نعم. نعم النون في المضارع الذي اتصلت به ألف تثنية أو, أو جمع أو ياء مؤنث مخاطرة هذا يسمى بالأمثل الخمسة نعم. أو الأفعال الخمسة نعم. والحذف ثلاثة مم؟ مم. مختص مختص وهو مختص بالفعل المضارع الحذف خاص بالأفعال الأسماء لا يوجد فيها شيء اسمه حذف الآخر حذف الآخر أو حذف السكون أو حذف الحركة كله خاص بالأفعال لأنه أساسا ناتج عن الجزم والجزم من خواص الأفعال وهو مختص بالفعل المضارعي الحذف ثلاثة وهو مختص بالفعل المضارع مم. لأنه أثر الجزم مم. الحذف بكل أنواعه أثر, أثر الجزم والجزم لا يدخل على الأسماء مم. والحروف لا تعرف مم. لا يدخل على الجزم ولا غيره مم. وحذف الحركة وحذف الآخر وحذف النون مم. حذف الحركة عندما تقول لم يقم الأصل يقوم حذفت الضمة حذف الآخر إذا كان الفعل معتلل آخر مثل يغزو ويخشى ويرمي لم يخش لم يخشى تفتح ولم يربي تكسر تحذف الحرف تبقى فتحة لم يرمي ااا لم يرم لا راعي شيخ تكت كتابه لم يرم لكنه حطه لم يرمي نعم بكسره لا تشبعها في إشباع وفي اختلاس. الاختلاس هو أن تنطق ح حركة واحدة وال والاختلاس هو أن تنطق حركتين كيف حركة تحرك إصبعك دو دو على حركة إصبعك. لا ميامي لا ميامي. هنا قالوا حركة أو حركتين. الضمة تحرك حركة واحدة. يعني رافق هذا حركة أصبعك مرة واحدة واللواو بعضهم يقول حركتي أصبع أو ثلاث لبمات حركتي أصبع وينهو جاءت الحركة التسبيع حركة, حركة زيدو تحرك أصبعك مرة واحدة آه. يقول حركة حركة أصبعك مرتين اه اه اه ف اذا الحذف وحذف الآخر <تصفيق> إذا كان الفعل مؤتل الآخر بآلف أو واو أو ياء يحدثها في وحارة الجزم وحذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة أو من الأمثل الخمسة إذا اتصد فيه ألف تثنية أو جمع أو ياء مؤنثة مخاطبة فإنه يجزم بحذف حرف, حرف النون والنون حرف اعراب ليس من أصل الكريم م. الفرق بين المعتل وبين بين النون بين, بين الأفعال الخمسة أنك في المعتل تحذف حرف من أصل الكريم م. أما في الأفعال الخمسة فأنت تحذف حرف ليس من أصل الكريم حرف اعرابي إيه. إيه فهذه فالجملة وعشرة حركات ثلاثة م. والحروف أربعة، والحذ ثلاثة أنواع. قلنا قبل قليل قلنا الحذف نوع واحد، لا الحذف حركات أربعة: ضمة وفتحة وكسرة. والحروف أربعة: أربعة, أربعة واو ألف وياء نون. ما هو الخلل في تقسيمنا قبل قليل؟ أصلينا أننا أصلينا أننا أصلينا أننا, أصلينا أننا نظرنا إلى أنواع الإعراب إلى أنواع المعربات وليس إلى الإعراب. فالالف سواء جاءت في المثنى أو في الأسماء الخمسة هي حرف إعراب واحد. آه. الياء هذا التقسيم الذي يقول أن الإعراب لفظ. إيه اليا في جمع المذكر السالم مو في الأسماء الخمسة وفي المثنى هي نفس الياء آه. فالحروف أربعة نحن قلنا ما ينوب على الضمة آه. وما ينوب على الفتحة وما ينوب على الكسرة وما ينوب على السكون. آه. هنا مثل ما ذكرت يعني نصل إلى بناء على اعتبار أن الحذف ثلاثة أنواع نصل إلى عشر نوعا وإن قلنا الحذف نوع واحد نصل أيضا إلى عشرة أنواع م. ولكن من طريق آخر ها. ال الذي يريد أن يقول هو أن الضمة والفتحة والكسرة علامة إعراض بغض النظر عن المعرب الضمة قد تأتي في الفعل وقد تأتي في الاسم، ال الفتحة قد تأتي على مأصلي وقد تأتي على مفرعية نائبة عن أصل لا إشكال مم. الكسر قد تأتي على مأصلي وقد تأتي نائبة عن على مأصلي مثل مثل جعل السال من صلبة كون عات مصبيه الكسرة عن الفتحة فطبعا الكسرة من علامات الأصل أيضا الواو والالف والياء فإذا عندنا ثلاث حركات تستخدم في الإعراب وأربع حروف تستخدم في الإعراب صار المجموع سبعة وثلاثة أنواع حذف تستخدم في الأعرام. الأنواع الثلاثة للحذف خاصة بالفعل المضارع. وبالبال بالنسبة للحروف النون خاصة بالفعل المضارع أيضاً. أيوة. لا توجد في الأسماء. أما الضمة والفتحة فهي مشترك بين الفعل والاسم، وأما الكسرة والواو والألف والياء فهي علامات في الاسم وليس في الفعل. فالجملة عشرة ضم وفتحة وكسرة واو ألف ويا ونون مم. وحذف سكون حذف آخر حذف حركة حذف النون حذف حذف حركة حذف آخر حذف النون مم. صار المجموع عشرة. فالجملة وعشرة وعشرة أنواع إعراب على اعتبار أن الإعراب أمر لفظي. مم. وأنواع المعرب بالقياس إلى, ها إلى ما أعطي لها لهذه العشرة من إعراب تسعة كيف؟ الآن لو عددنا الأنواع المعربة سيعددها سوف نجد أن المعربات هي الاسم المعرب المنصرف وجمع التكسير المنصرف والاسم المعرب غير المنصرف وجمع المؤنث السالم والأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى والفعل المضارع المعتل الآخر كيف صار نوع؟ والفعل المضارع الصحيح الآخر صار تسعة هذه هذه هذه المعربات، س هذه المعربات يعني هذه المعربات الإعراب عشرة انواع هذه التي تعرب بهذا الإعراب هذا حصر يعني هذا حصر. يعني فما سوى ذلك من اللغة مني ما سوى ذلك ما نعم اللي هو أشياء مثل اسمع الإشارة، اسمع الموصول، اسمع الشرط، ال حروف هذه كلها مبنيات الفعل الماضي والأمر والفعل مضارع الذي تصلب يرونه وكذا هذه مبنيات أما المعربات هي هذه العشرة ماشي شو؟ طب جمع التكسير غير مصليف معرب مصليف المنصرف معرب تصبح 10 كده ايه لا ما كنا كنا ايه الفعل المضارع عده نوعا واحدا الفعل المضارع عده نوع واحد يعني اعتبر الصحيح والمعتل نوع واحد واعتبر م. المنصرف نوعين يعني نحن لو أردنا إنه نصل إلى عشرة إذا اعتبرنا أن الفعل المضارع نوعين ماشي فالعدد يعني هذا تقسيم اصطلاحي يعني قد يختلف من كتاب إلى كتاب ولكن في النهاية النتيجة واحدة يعني مثل ما ذكرنا عن اسم المعرب المنصرف وجمع التكسير المنصرف إذا اعتبرنا الفعل المضارع نوعين صحيح الآخر معرب بالحركات طيب معتل الآخر معرب بالحروف بحذف الحروف والأفعال الخمسة معرب بحذف حرف إعراب وجمع التكسير المنصرف وغير المنصرف هذا صار يعني ممكن تتكاثر عندنا هذه الأنواع لكن التقسيم تقريبي يعني مثل ما ذكرت الآن الفعل المضارع إذا اعتبرت صحيح هو معتل فرقت بين الصحيح والمعتلي الصحيح التسعة مع جمع التكسير إذا قسمته إلى منصرف وغير منصرف أصبح الأنواع عشرة. طيب لو قسمت الفعل مضارع إلى صحيح وبتل بالحرف ومو ااا وفعل من الأفعال الخمسة صارت الأنواع حدا عشر. ها؟ لكن طبعا لا تخرج الأنواع المعربات عن هذه المذكورات. إذا اعتبرت الفعل ثم سكتت مطلقا. صحيح هو معتلب الحرف ومن الأفعال خمسة تسعة كما ذكر المصنف مم. واضح الفكرة إذا الآن نعيد لا لا لا جاء الاسم المعرب والمنصرف ااا المعرب والمنصرف جمع التكسير المنصرف ااا المنصرف غير المنصرف إيه لا خلا المعرب والمنصرف وجمع التكسير والمنصرف والاسم المعرب غير المنصرف وجمع التكسير غير, غير المنصرف هذا أربعة إيه والمثنى خمسة وجمع المذكر السالم ستة والأفعال الخمسة سبعة وجمع المؤنث السالم جمع جمع ال جمع المؤنث السالم ثمانية والفعل المضارع نوعي تسعة تسعة نعم هذا الصحة قسمة تسعة <تصفيق> طيب. لأن إعرابها إذا وأنواع المعربي بالقياس إلى ما أعطي لها من هذه العشرة تسعة أنواع <تصفيق> أيه. لماذا صارت أنواع الإعراب عشرة وأنواع المعربي تسعة لأن بعض المعربات تتداخل يعني الواو مثلا تكون علامة الياء تكون علامة إعراب في المثنى وفي جمع ذكر السال وفي الأفعال الخمسة الكسرة تكون علامة إعراب في الممنوع من الصرف وفي في المنصرف وفي جمع المؤنث السالب الفتحة تكون علامة إعراب في الأسماء المنصرفة وفي الأسماء المعرب غير المنصرف. أي نعم. فيوجد تداخل يعني يعني الأسماء أحيانًا تشترك في حركة عربية واحدة. م. وذلك صار المعربات أقل من الإعراب. أي نعم. قال لأن إعرابها إعراب هذه المعربات التسعة إما بالحركات المحضة يعني بدون حذف يعني يريد بالمحضة يعني الحركات التي لا يرافقها حذف. ضم أو فتح أو كسر. إيه وإما بالحروف المحضة يعني الحروف التي لا يرافقها حذف. وهي الواو والألف والياء في الأسماء. أما النون فليست حرفا محضن الإعراب فيها ليس محضن هو يرافق الحذف الرفع بثبات النون والنصب والجزم بحذف النون فهذا لا نقول معرب الحروف المحضة وإما بالحروف المحضه يعني وليس بالحذف وهما مختصان بالاسم الحركات المحضه التي لا يرافقها حذف والحروف المحضة التي لا يرافقها حذف هذان أمران خاصان بالأسماء طيب لماذا؟ لأن الحذف ناتج على الجزم والجزم ليس من خواصة الأسماء أو بالحركة <تصفيق> مع الحذف وليس حركة محظة أو بالحروف مع الحذف وليس بالحروف المحظة وهما مختصان بالفعل حركة وحذف حرف وحذف هذا أمر خاص بالفعل لأن الفعل يأتي معرب ويأتي مجزوم، نعم. يأتي مرفوع ونصب ويأتي مجزوم، الرفع والنصب علامته حركة، الجزم علامته حذف الحركة أو حذف الحرف. إيه نعم. وارحب قصي بالشيخ. إيه نعم. نعم. والأوله يعني المعرب بالحركات المحضة. نعم. <تصفيق> إما تام الإعراب، نعم. وإما ناقص الإعراب. تام الإعراب اصطلاح يعبر عنه عما يعرب بحركات وكل نوع إعراب له حركة خاصة به مم. يعني الرفع له حركة والضم والنصب له حركة والجر له حركة مم. وهو نوعان الاسم المعرب المنصرف مم. علمت الرفع فيه غير علمت النصب مم. علمت النصب فيه غير علمت الجر يعني لا يوجد نوع إعراب لا. لا يوجد نوع إعراب يشتري في حركة واحدة ولذلك نقول هذا تام إعراب الذي يعرب ويأخذ كل نوع من أنواع الأعراب الإعراب التي تتوارد عليه حركة خاصة به نسميه تام إعراب طيب يقول والأول أي المعرب بالحركات المحضة وهو الأسماء يعني م. إما تام الإعراب والآن فسر التام قال وهو أن يكون رفعه بالضم ونصبه بالفتحة وجره بالكسر هذا مم. تام الإعراب مم. علامة الرفع الرفع غير علامه النصب علامه النصب غير علامة الجر وذلك الاسم المفرد المنصرف مم. لأن الاسم إما أن يكون منصرف يعني منون أو غير منون المنون يقبل الكسار اخره يقبل الكسار والأما غير المنون آخره لا يقبل انكسار بل لازم الفتح، إيه كبعض سن سنرف المعرب غير المنصرف، الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف عند أسماء عدم المنع من الصرف يرد في الأسماء المفردة ويرد في الأسماء المجموعة والصرف يرد في الأسماء المفردة ويرد في الأسماء المجموعة يعني الصرف يعني التنوين المفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف طيب نقرأ نص الكتاب يقول والأول إما تام الإعراب وهو أن يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة هذا تام الإعراب لأن كل نوع إعراب أخذ حركة خاصة به لم يشترك نوعان بحركة واحدة فذلك الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف لأن علامة الرفع في هذين النوعين تختلف عن علامة النصب وعالمة النصب تختلف عن علامة الجر نحو جاءنا الرسول عليه السلام الرسول معرب منصرف ولذلك يكون مرفوع ورفعه الضمة بناء على مذهب الكتاب لأنه لا يرى أن الضمة علامة إعراب بل يرى أن الضمة نفس هي الإعراب مرفوع, ورو مرفوع بالضمة آه جاء عن الرسول الرسول مرفوع بالضم وما هذا المختار أنه مرفوع بالفعل بالفعل والرف والرفع هو الضمة إيه نعم والرفع هو الضمة إيه نعم نقول لأن الباء تأتي بمعنى من فلا إشكال وبنبيانه مرفوع والرفع مم. هو الضمة وصدقنا الرسولة منصوب بالفتح ونصبه الفتح لا. فتح هي هي النص وآمنا بالرسول مجرور بالكسر هذا هذا مذهب من الشيخ الكوفيين أو مذهب مالف لا يعني لا يمكن أن يقال إنه مذهب البصرين أو مذهب الكوفيين لأن الذي اعتمد هذا المذهب كثير من البصرين وكثير من الكوفيين ابن مالك على هذا المذهب صح بالعفية ابن هشام مرة قال بهذا المذهب ومرة قال بالمذهب الآخر الذي يقول الأمر معنوي لكن سيبويه رحمه الله وأصحابه قالوا إن الإعراب أمر معنوي وخالفهم كثير من النحات ويعتبر طبعا النحات يقولون المذهب الآخر الذي يناقض مذهب سيبويه يعني الذي يقول إن الإعراب أمر لفظي هو مذهب المحققين يعني أكثر اضطرادا لأنك إذا قلت الإعراب هو الضمة أو الفتحة أو الكسرة، فحتى لو الاسم الأول الذي يعني يقتضيه العامل الأول يعتبر إعراب، أما على مذهب بذهب سبويه الإعراب هو التغيير، فطيب الثابت الأول الذي لم لم يطرع عليه مغير هذا ليس إعراب بناء على مذهبك، هكذا يناقشونه. نناقشون مذهب سيبوي رحمه الله وأصحابه وأصحابه هنا. فعلى كل نحن نمشي أثناء شرحنا لهذا الكتاب وأثناء إعرابنا لمفردات هذا الكتاب نمشي على مذهب صاحب الكتاب ونبين المذهب الآخر المذهب الآخر ضروري وهو يعني مع الأسف في الكتب النحوية. ليس يعني لا يركز عليه يعني غير واضح يعني علما أن بعض الكتب ينبني عليها تقسيم ينبني هذا التقسيم إما أربعة أنواع أو عشرة أنواع فبعض الكتب تختار المذهب الثاني ومع ذلك تقسم على المذهب الأول يختار المذهب الذي يقول الأعراب أمر لفظي وإذا جاء ليعدد أنواع الأعراب يقول أنواع الأعراب أربعة هنا. فهذا من الأشياء التي يعني تحتاج إلى دقة في الفهم فإذا فهمته الآن ورسخ في ذهنك سيستمر معك ونحن بإذن الله عز وجل أي كتاب نقرأه سوف نعرف من خلال قراءتنا لتعريف الإعراب مذهب المصنف هل يرى أن الإعراب أمر معنوي؟ أم يرى أن الأعراض أمر لفظي، وبعضاً وخصوصاً المؤلفين المعاصرين أصلاً ضايعين ما هم عارفين، في يعني قد لا قد لا يكون يعني لديه تميز بين المعنى واللفظي أو لا يركز على هذه الفكرة أساساً. فنحن إذا نقول الإعراب أمر لفظي بناء على مذهب الكتاب الرفع هو الضمة والنصب هو الفتحة والجر هو الكسر جاءنا الرسول الرفع هو الضمة وصدقنا الرسول النصب هو النصب هو الفتحة وأمنا بالرسول الجر هو الكسرة أما على المذهب الآخر الذي يقول إن الإعراب أمر معنوي الرفع علامته الضمة النصب علامته الفتحة الجر علامته الكسرة إذن الرسول الرسول الرسول هذا اسم معرب منصرف ونحو نزل من السماء كتب وصدقنا الكتب وامنا بالكتب الجمع ينقسم إلى نوعين جمع تصحيح وجمع تكسير جمع التصحيح هو ما تسلم صورة مفرده ويكون الجمع عن طريق زياده في اخره مثل جمع المذكر السالم زيدون احذف الواو والنون المفرد السالم من التغيير ايضا زيدين احذف الياء والنون هذا نسميه جمع تصحيح او نسميه جمع مذكر سالم ما الذي سليم فيه المفرد السالم من التغيير وكذلك في جمع المؤنث السالم في الغالب يسلم يعني جمع المؤنث السالم الراجح يعني في مذاهب النحات أن يقول ما جمع بالألف والتاء ولا يقول جمع مؤنث السالم لأنه لا تشترط فيه السلامة دائما أما جمع المذكر فتشترط فيه السلامة في الغالب وما لم يسلم وأعرب بالواو والنون أو باليون فهو ملحق بجمع المذكر وليس جمع المذكر أما جمع المؤنث فقد لا يسلم فتسميته سالم من قبيل التجوز أو من قبيل الغالب بل كثير من النحات يقول ما جمع بألف وتاء ولذلك ابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع ولم يقل يجمع مؤنث السالم لماذا لأن جمع المؤنث السالم يطرع على المفرد تغيير في أحيان كثيرة ومع ذلك يبقى معرب منصوب أو تصبيه تصبي الفتحة أو مجروع علامة الكسرة، <تصفيق> ومنصوبة على التصبي الكسرة ومجروعة على جر الكسرة لأنه يش الرفع والنصب حركة واحدة يشتركان في في الكسر. فإذا عرفنا ما هو جمع التصحيح جمع التصحيح ما سلم مفرده من التغيير، جمع التكسير تكسر مفرده كتاب <تصفيق> خد تغيرت الحركات وزيد وذهب حرف زيد زيدون هذا جمع تصحيح طيب زيود تغيرت صورة المفرد تغير شكل الحركات وزيد عليها حرف الياء أبدلت بواو أضيف إليه أعفنا لا أضيف إليه واو مع وجود الياء طبعا زيود نعم فإذا هذا هو الفرق بين جمع التكسير وجمع التصحيح جمع التكسير مع من التغيير جمع التصحيح مع سري ومفرده من التغيير أثناء الجمع وجمع التكسير ما تغير مفرده والتغير سواء سواء كان في الشكل يعني في الحركات او في الحروف بزيادة أو نقص الأمر سياح الآن زيد سلمات حروفه وحركاته في أثناء الجمع إذا حصل التغير في الحركات فقط هذا يسمى جمع تكسير لا. أسد لا. اسد, لا. أسد. لا. هذا جمع تكسير نقول يا أخي ما تغير في شيء نقول تغير الشكل حركات. إيه. فالتغير سواء كان في الحركات أو في الحروف أو في الحركات والحروف تكسير, تكسير. فإذا كتاب وكتب مم. كتب جمع تاكسي لكتاب لأن لان المفرد لم يسلم لا شكلا ولا حروفا مم. فهو معرب منصرف مم. كتب معرب منصرف مم. نزل علينا نزل من السماء كتب كتب فاعل مم. وصدقنا الكتب الكتب فاعل به وامنا بالكتب الكتب اسم مجرور مم. والجر والرفع في كتب الضمة والنصب في صدقنا الكتب الفتحة والجر في بالكتوبي الكسرة الكسرة نفسها الجر والفتحة نفسها النصب والضم نفسها الرفع هذا على مذهب الكتاب صاحب الكتاب المؤلف أما على المذهب الآخر الذي يقول العرب أمر معنوي الرفع على متوه الضمة والنصب على متو الفتحة والجر على الكسرة طبعا نعرف الأمثلة التي ذكرها إعراب تام لأننا دأبنا من أول الكتاب على إعراب الأمثلة بشكل تام يقول طبعا نحو جاءنا الرسول عليه السلام جاء فعل ماضي مبني على الفتح وناظ متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الرسول فاع الرسول فاع المرفوع وعلانة رفعه الضمة على العرب على المذهب الما الذي اعتدنا عليه <تصفيق> في هذا العرب على مذهب الضمة إيه مرفوع ورفعه الضمة أو نقول مرفوع بالضمة على مذهب أصحاب الكتاب أما على المذهب الما على يقول العرب أمر معنى مرفوع وعلامة رفع الضمة عليه على حرف جر على السكون لا محل له من العرب والهذا المتصل بينه على الكسر في محل جر بحرف الجر والجار المجرور متعلقان المهزوف خاور مقدم السلام مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه أو مرفوع ورفع الضمة على مذهب من يقول الإعراب أمر لفظي أو نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة على مذهب من يقول الإعراب أمر معناه وصدقنا الرسول عليه السلام صدقنا فعل ماضي على السكون لاتصاله بنا فنظر ضمير المتصل على السكون في محل رفع فاعل الرسولة الرسوله مفعول به منصوب منصوب بالفتحه بالفتحة بالفتحه على مذهب من يقول ان الاعراب أمر لفظي وعلامة نصبه الفتحه على مذهب من يقول الاعراب أمر معنوي على حرف جرم يبني على السكون لا له من الاعراب هذا متصل على الكسر في محل جر بحرف الجر والجارة المجروم متعلقة متعلقان خبر مقدم السلام مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة أو مرفوع ورفعه الضمة مم. على مذهب الكتاب صاحب الكتاب وعلامة رفعه الضمة على ما عليه وعلى مم. مذهب رحمه الله قل بأن العرب أمر معنوي مم. وآمنا بالرسول عليه السلام آمنا فعل, أم... فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا مم. الفاعلين والنظمين المتصبين على السكون في محرفة فعل. الباء حرف جرّة على الكسر لا محل له من الأعراب الرسولي اسم مجرور مجرور بالباء وجره الكسرة مم. مجرور بالباء وجره الكسرة آه والجار والمجرور متعلقان بالفعل آمن هذا على مذهب مم. الكتاب وصاحبه مم. الذين يقولون إن الأعراب أمر لفظي الجر والكسرة كما على مذهب سيبويه وأصحابه وعلامة جره الكسر عليه على حرف جرولني على السكون لا محل من للأعراب الهاء ضمير مطلق لبناء على الكسر في محل جريء حرف الجر, الجر والجار والمجرور متعلقان محدودة خبر مقدم السلام مو مرفوع ورفعه الضمة نعم. أي نعم أو علامة رفعه الضمة على اختلاف المذهبين ونحو هذا انتهاء من الاسم المنصرف نعم. الآن عندنا الرسول الرسولة الرسول الرسولي نعم. هذا تام الإعراب نعم. لأن علامة, الرفع غير علامة, النصب. علامة النصب غير علامة الجر نعم. ونحو نزل من السماء كتب نزل في ماضي يبدأ على فتح لا محل له من الإعراب من حرف جر مبدأ على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين نعم. السماء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة او مجرور بمن وجره الكسرة نعم, ها؟ نعم. فاعل. كتب فاعل مرفوع بالضمه أو رفعه الضمة مم. أو علامه رفعه الضمة على اختلاف المذهبين طبعا وصدقنا الكتب صدقنا فعل ما على السكون لانتصاله بنا متصل بنا على السكون في محرفة فاعل الكتب مفعول به منصوب ورصبه الفتحة أو منصوب بالفتحة طبعاً نصبه الفتحة أوضح مم. لأن النصب بالعامل كما ذكرت يعني، إيه ما هو إلا على تأويل ترجع أول الباء بمعنى من البيانية، إيه ما هو وعلامة مصبه الفتحة على المذهب الآخر، مم. وآمنا بالكتب آمنا فعل ماضي بني على السكون. الاتصال يبنى والناظم المرمطص لمن على سكون في محرف فاعل الباء حرف جرور على الكسر لا محل له من الأعراب الكتب اسم مجرور بالباء وجربه الكسرة مم. أو وعلامة جر الكسرة وبالكتب يجر الناظم المرمطعالقان بالفعل آمنا هذا تام الأعراب كذا تام الأعراب نوعا عن اسم المعرب المنصرف مم. وجمع التكسير المنصرف مم. وإما ناقص الأعراب مم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى وسلم سهل